112. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون 113. وكم من قرية أهلكناها رَأَيْتَ بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمو وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق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 ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين